يَنْصُرُكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نَصْرًا عزيزا في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله دنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ويُكَفِّرَ عَنْهُمْ سِيَأَتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَنْ دَوَالِهِ فَوْزًا عَظِيمًا. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين بالله ونسو عليهم دائرة السوء. وغضب الله عليهم ونعنهم وأعد لهم جهنم وساءت نصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا صل لك شهدا ومبشر ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكش على نفسه ومن أوفى بما آهد عليه الله أجرا عظيما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 قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَنُونَ خَبِيرًا بَلْ غَنَنْتُمْ أَلَّنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ أنتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا وللله ملك السماوات والغرب يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مظالمة لتأفذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحشدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليما قل للمخلفين من الأعجاب وَسَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ أَطَعُوا يُؤْتِكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج وَمَن يُطِع اللَّه وَرَسُولهُ يدخله جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَأْتِيهَا الأَنْهَارُ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 وَمَا قَوَّامُهُمْ كَثِيرَةٌ يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حكيما وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُنَّهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ويه صراقا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو خاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون تَمُّ مُهِلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَن تَجِدَنَّ سُنَّةَ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَقْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيُ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ أعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعدبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما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 وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَّقَدْ خَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَةَ بِالْحَقِّ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 وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِ الْمُكْفَرِينَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صالحات منهم مأفرته وأجر عظيم.